المباح وحيث ذكر اولا المباح هو مكلف ام لا ورجح انه ليس ليس مكلفا وهذا محله اتفاق كما مر بيانه وكذلك ذكر بأن المباح ليس جنسا للواجب والمرتضى عند الملا أن المباح ليس جنس ما وجب غير مأمور به الا طلب اتاني مسالتان وان هذا الوصم حكم شرعي مساله ثالثه وان نسخ واجب يستدعي بقاء جوازه اي انتفى الحرج قيل في المباح والندب درج مساله الرابعه كانت ليست متمحضه في المباح انما هي في الواجب اذا نسخ هل يعود الى لباحتها أم, ام لا قوله والمرتضى عند الملا ان المباح ليس جنس ما وجب عرفنا المرتضى يعني قول المرضي عند ارباب الأصول هو الذي علاهم بقوله عند الملاء فهل هنا العهد الذهلي معهود وجماعه الاصوليين وعرفنا أن الملاء يطلق يراد به الجماعه من الرجال لمراهته في أن المباح ليس جنس ما وجب ليس دنس للواجب عرفنا أن الاضافه هنا اضافه لمية لاغهت اللاميه ما جنس ما جنس ما يعني ليس جنسا للواجب فاذن المباح والواجب نوعان لجنس وهو فعل المكلف الذي تعلق به حكم الشرع فاذن بينهما التباين باعتبار المفهومين كما بين الفرس والإنسان بينهما التباين فهما مفهومان متباينان كالانسان والفرس وأحد المتباينين لا يصدق على على الآخر فلو كان جنس له لوجب صدقه عليه كصدق الحيوان على على الانسان هذا هو ظاهر المساله من حيث هي واما اذا جعلنا المباح بمعنى الماذون فيه فهو اعم من المباح بالمعنى الاخص فالمباح نوعان مباح بالمعنى الاعم ومباح بالمعنى الأخص تعريف المباح بالمعنى الاخص هو التسويه بين الفعل والترك وهذا مدلول الخطاب وامال الاباحه بالمعنى الاعم فهي الماذون فيه كل ما اذن فيه ان يسمى ماذا يسمى مباح فيدخل تحته ماذا الواجب والمندوب والمكروه والاباحه بالمعنى الاخص وعرفنا ان الصواب الاصل في استعمال اللو مباح والواجب والمندوب والمكروه والمحرم في هذا المقام ان يكون بحقائقه الصلاحيه فلا نوسع المدلول من اجل أن ناتي به بمساعد فالعصر يقال أن المباح حكم شرعي له مفهومه الخاص وأن الواجب حكم شرعي له مفهومه الخاص فلا نحتاج ان نقول هذا بالمعنى الاعم يدخل تحتها هذا. إذا هذا فسر المباح بالمعنى الأعم هنا لا شك ان المباح جنس لي للواجب جنس لي للواجب هذا محله ليس فيه ليس فيه خلاف البتة ولذلك قال هنا وقيل انه جنس له لانهما ماذون في فعليما اي المباح هو الماذون فيه وهو شامل للواجب والمباح واختص الواجب بفصل المنع من الترك كذلك اختص المباح أيضا بفصل الإذن في الترك على على السواء فلا خلافة في المعنى يعني ليس ثم خلاف في المسألة إذا عرف أن توارد في معنى المباح يختلف حينئذ الجهه تكون مفكك فلا خلاف في المعنى اذا المباح بالمعنى الأول أي المأذون فيه جنس للواجب اتفاقا لا خلاف فيه وبالمعنى الثاني أي المخير فيه وهو المشهور غير جنس له اتفاقا اذا المسألة ليست وارده من من أصلها. قال قالوا غير مامور به الا طلب هل المباح مامور به ام لا كذلك الشأن في هذه المسألة كالشان في المساله السابقة ما المراد بكون المباح مامورا به وما المراد بكونه ليس مامورا به فالخلاف حينئذ في تفسير المراد بالمباح فمن فسر المباح بالحكم الشرعي الاصلي الاصلاحي الذي هو التسويه بين الفعل وتركه على السواء من حيث هو فلا نقول المباح ليس مامورا به لما ذكره الناظم الا طالبا ليس به طلب وان فسرنا المباح بما هو اعم من ذلك الذي هو ماذا ما كان وسيله لمامور به اخذ حكم المأمور به حينئذ يكون ماذا يكون مامورا به لكن هذا في تفصيل اطلاقه تبر فيه شيء من من الخلل قال وغير مامور به إذ لا طلب عرفنا أن المباح ما اذن في فعله و من حيث هو ومن حيث هو هذا قيد مهم في المسألة يبين محل الخلاف اذا قيل المباح من حيث هو حينئذ وجب أن يختص المباح لكونه غير مامور بهي وعما اذا قيل المماح باعتبار غيره هنئذ الوسائل لا احكام المقاصد اولا من, من حيث هو هذا تركه الناظم كما ذكرنا صاحب الاصفه جمع الجوامع ذكره والحاصل أن حكم المباح يتغير بمراعاه غيره فيصير واجبا إذا كان في تركه الهلاك ويصير محرما إذا كان في فعله فوات فريضه أو حصول مفسده كالبيع وقت النداء ويصير مكروها اذا اقترنت به نيه مكروه ويصير مندوبا إذا قصد به العون على طع بهذا المعنى هو مامور به وليس هو المراد هنا بحثه لأن الذي يراد بحثه هو المباح بالمعنى الاخص جميع الاحكام الشرعيه لها حقائقها الخاصة بها فإذا اطلق في هذا المقام الواجب فالمراد به المفهوم الاخص يعني الذي عينه اهل الاصول في هذا المقام وقيس عليه سائر الاحكام الشرعيه قال إذ لا طلب يعني من الشارع إذ لا طلب اذا الامر اقتضاء وطلب الامر فيه اقتضاء وفيه طلب حينئذ إذ هذا للتعليل في نفي المباح كونه مامورا به إذ لا طلب من الشارع للمباح من حيث هو مباح أي بالنظر الى ذاتهم النظر إلى, إلى ذاته فليس بواجب ولا مندوب هذا قول الجماهير أهل الأصول وخالف الكعبي كما اشتهر عنه بكتب الاصول وقال إنه مأمور به يعني المباح مأمور به اي واجب كما عبر بعضهم عنه اتمام مباح إلا ويتحقق به ترك حرام ما اذا اشتغل بالاكل لابد أن يترك محرما ما واذا اشتغل بالنوم والعصر فيه الاباحه ان اذا ترك او اشتغل به عن محرم ما وترك المحرم واجب ومن يتم الواجب الا به فهو فهو واجب اذا ماذا صار المباح واجبا صار المباح واجب. هل اطلق العباره هكذا وقال المباح واجب أو أنه ذكر الدليل وقال انه مامور به أو لا محل للنزاع بيننا بين نسوريه يعني في حكايه مذهبه الانكره المباحه ولا كما سياتي قال إنه مامور به اي واجب ائمام مباح إلا ويتحقق به ترك حرام ما فيتحقق بالسكوت ترك القذف إذا سكت ولم يتكلم إذا ماذا لم يغتب ولم يقذف ولم ينم إلى آخر ما يمكن ان ياتي به بلسانه اذا بالسكوت ترك ما ترك محرمات ليس محرما واحدا فان اذا لا يتم الكف عن الغيبه إلا بالسكوت وما لا يتم الواجب إلا به صار واجبا اذا السكوت صار صار واجبا بالسكوت ماذا أنه مباح اذا صار المباح واجبا صار مامورا به قالوا بالسكوت ترك القتل كذلك وما يتحقق بشيء لا يتم الا به وترك الحرام واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو فهو واجب فالمباح واجب واضح فالمباح واجب وياتي ذلك في غيره يعني ليس خاصا بالمباح والواجب قال الكعبي كل فعل يوصف بانه مباح باعتبار ذاته فهو واجب باعتبار انه ترك به الحرام هذه عبارته كل فعل يوصف بانه مباح باعتبار ذاته يعني سواء فيه ماذا الأمران الفعل والترك خير الشارع بينهما فهو واجب باعتبار اخر اذا الجهه عنده ماذا الجهه منفكه يعني ينظر إلى المباح من جهتين من جهه كونه استوى فيه التخير يعني استوى فيه الفعل والترك خير بين الأمرين تسويه بين الفعل والترك هذا باعتبار ذاته هو عنده هذا مباح لكن باعتبار آخر هو ماذا هو مأمور به فصار واجبا صار صار واجبا حينئذ لو نظرنا إلى الاصل هذه المساله قلنا المباح باعتبار ذاته هل هو اعتبار ذهني ام انه موجود في الخارج ظاهر جملة المذكوره السابقة أنه أمر ذهني يعني لا يوجد في الخارج ما يقال انه مباح إلا ما هو إلى الى ترك محرم ليس ثم مباح في الخارج الا وهو سيل الى تركي محرم واذا كان كذلك فالعبره بماذا بما في الخارج لأن الحدود هذه للماهيات الذهنية هنا المباح ما سوى فيه الفعل والترك باعتبار ذاته اين هو هذا في الذهن هذا في الذهن لكن في الخارج يوجد في ضمن افراده باعتبار الاصل هو مباح لانه وافق ما يكون بالذهن لكن باعتبار الواقع حينئذ كف عن المحرم به فصار صار واجب ولذلك نظر اليه من هاتين قال كل فعل يوصف بانه مباح باعتبار ذاته فهو واجب باعتبار انه ترك به الحرام قال القاضي وهو وان اطلق الامر على المباح فلا يسمى المباح واجبا ولا الاباحه ايجاب يعني اختلف في التعبير عن مذهبه هل يسمي المباح واجبا فيقول المباح السكوت واجب والنوم واجب هل يقول بان النوم واجب وبان السكوت واجب وهكذا أو يقول مامور به فقط هذا محل نزاع في حكايه مذهبه المشهور عن القاضي انه قال أن التعب وإن أطلق لفظ الامر قال مامور به اذا النوم مامور به الأكل مامور به السكوت مامور به لا يلزم من ذلك ان يقول ماذا انه واجب لا يلزم من ذلك ان يقول لماذا لانه يحتمل كما صرح بعضهم بانه يريد به ماذا يريد به امرا دون أمر الندب كما أن الندب مامور به لكنه دون أمر الايجاب اذا صارت المراتب ثلاثة عنده امر ايجاب يدنو منه ماذا اقل منه أمر ندب أقل منهما ها امر اباحه امر اباحه يكون على هذا الترتيب قال وان اطلق الامر على المباح فلا يسمى المباح واجبا ولا الاباحه اجابا لا يسمي المباح الذي هو ماذا فرق هنا بين أمرين الاباحه والمباح ما الفرق بينهما لا يسمي المباح واجبا ولا الاباحه واجبا يعني لا يجعل الحكم الشرعي الذي هو وصف للخطاب يسميه واجبا ولا يسمي المباح الذي هو الفرض الخارج الذي ماذا القول والفعل الذي هو القول والفعل والترك يدخل فيه كذلك اذا لا يسمى المباح واجبا الذي هو ما صدق الاباح الذي هو الحد الذهني ولا الاباح باعتبار كونها حكما شرعيا لانه سيكون ماذا يتحد الحكمان وبالاجماع ان ثم فرقا بين الاباحه الشرعيه والواجب الشرعي اذا محله يفاق فكيف يجعل الثاني عين الاول صار ماذا صار حكما واحدا ونقل الإمام عنه في البرهان اليكيا أنه باح بإنكال المباح في الشريعة وقال هو واجب هذا خلاف في حكايه مذهب الكعبي ماذا قال ماذا عبر هل عبر بكوني مامورا به وسكت حينئذ لا يلزم من ذلك أن يكون قد أنكر المباح في الشريعة أو قال بانه واجب بأن الأكل والشرب وهذا يعتبر كل من الواجبات حينئذ يكون ماذا يكون منكرا ل وجود الواجب في الشرع قال والاليق به ما ذكره القاضي يعني ما ذكره القاضي فيما فيما سبق قال وكذا نقله القاضي عبد الوهاب ونسبه الى المعتزله بغداد فلم ينفرد به اذا كما قال بعضهم يعني هل انفرد به دون غيره من اصوليين لكنه قله سواء كان الكعب أو معه بعضه قله يعني يعتبر قولا قولا شاذدا وان كان في النتيجه قد يتحدان قد اتحداني في في البعض قال هنا قال في البحر والحق أن مقصود الشارع بخطاب الاباحه إنما هو ذاته من غير اعتبار آخر يعني هذا السدراك على الكعب وعلى غيره إذا اردنا البحث مع انهم يخطئون كذلك في مسائل اخرى البحث هنا في المسائل الاحكام الشرعيه ينبغي أن يقيد بالصنيعات الخاصه ما دام اننا عرفنا وقعدنا قاعده أن المباح معناه كذا والواجه معناه كذا واجعلنا كل منهما قسمين لمقسوم واحد وهو الحكم شرع التكليفي اذا هذا كالفرس والإنسان لا نقول هذا علاقته بكذا الا التباين وماعد التباين لا, لا نحتاج الى ان ناتي بمعان هي أعم من المذكور والا لماذا يفسر اللباح بمعنى الماذون فيه ما الذي أدخل هذا المعنى هنا لا علاقه لنا به فإذا كان كذلك فالاصل اعتبار المفاهيم الاصلاحيه بما قعدت يعني جعلت قاعده فيه في المقام حينئذ لا ينفي ان ينظر اليه باعتبار باعتبار اخر لانه اذا قيل المباح بانه ما فيه الطرفان من حيث ذاته اذا هذا الذي يتعلق بالبحث الاصولي النظر اليه باعتبار كونه وسيله هذا ينظر فيه لقاعده الوسائل لا احكام ليس البحث الاصولي وكذلك النظر في باعتبار القاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو فهو واجب اذا النظر يكون بماذا باعتبار تطبيق القواعد الأخرى وليس باعتبار التاصيل باعتبار الاحكام الشرعيه التكليفيه وهذا البحث النفيس للزركشي في البحر قال والحق ان مقصود الشارع بخطاب الاباحه انما هو ذاته من غير اعتبار اعتبار شيء آخر وهذا ليس خاصا بالاباحه بل هو عام في سائل الاحكام الشرعيه سواء كانت تكليفيه او كانت وضعيه فأما من جهة أنه شاغل عن المعاصي فليس هذا بمقصود الشرع ابتداء وإن كان له مقصود لكنه ثانوي تابع وليس ابتداء لأننا في مقام ماذا تقسيم ومعرفه حكم الله عز وجل فاذن نحكم بكون المباح هذا حكما هذا حكم شرعي مستقل عن الواجب والمندوب والمكروه و والمحرم حقيقته كذا اذا هذا المقصود الأول فالنوم والآكل والشرب الاصل فيه ماذا أنه مباح مسألة أخرى هل هو وسيله الى محرم وسيله الى واجب وسيله لمندوب هذه مسألة ليست هي عين المساله التي التي مع فنحكم عليه اولا بكونه مباحا ثم مسألة أخرى إذا تعلق به مصلحه أخرى أو كان يؤدي له إلى مفسده حينئذ ثما مسالتان وليست مساله واحده المباح من حيث هو مباح فالانسان أن ياكل ويشرب الى لكن إذا اعتقد أنه وسيلة إلى طاعته حينئذ صار صار انتقل الى مساله اخرى وسائل الاحكام المقاصد فبحثنا هنا في الجزء الأول وليس فيه في الجزء الثاني اذا لا لا اراده لما ذكره الكعبي في هذا المقام فأما من جهه انه شاغل عن المعاصي فليس هذا من مقصود الشرع يعني ليس مقصودا أصليا ولا هو المطلوب من المكلف ليس مطلوبا من من مكلف ان يجعل هذا المباح بعينه وسيلة إلى الى شيء لماذا لانه لا يتعين في عين المباح لا يتعين في عين المباح لو عيناه لقلنا هذا الأكل بذاته صار وسيله لو صار واجبا وإنما نقول ما يؤدي إلى الواجب فنطلق الحكم الشرعي هكذا على جهه العموم ولا نعي لاننا لو عيناه عنيد صار ماذا صار من قبيل الواجب المخير ولكن الامر كذلك اذا نقول ما كان إلى ما ادى الى واجب فواجب حكذا نطلق العبارة ولا نعين الاكل والاخره وانما نذكر القاعده على جهه على جهه العموم وله هو المطلوب من المكلف قال وما صوره الكعبي من كون ذلك ذريعة ووسيله فلا ننكره لا انكر في بمعنى ان المباح اذا ادى الى طاعه فهو طاع لا لا يخالف فيه أحد البت بل يكاد أن يكون اجماعا الا ما كان فيه شيء من النزاع الشاذ لكن نؤكد على المعنى الذي ذكرناه سابقا وهو انه لا يحكم على المباح بكونه صار عبادا صار عباده بمعنى أنه إذا احتسب قوم اذا احتسب نومته من أجل أن ان يقوم الليل نحو ذلك اين الذي نقول النوم صار عبادة وانما نقول يثاب على على نيته لأن العبادات الاصل فيها التوقيف عباده توقيفيه ما معنى انها توقيفيه موقوفه على السماع واذا كانت موقوفه على السماع صارت ماذا صارت محصوره فيما أمر به الشرع امرا ايجاب او امرا ندبا ليس عندنا عباده إلا ما امر به إما واجبا اما مندوبا هينئ كيف يكون المندوب كيف يكون النوم مندوبا أو او واجبا هذا لا يحتاج لما يحتاج الى امر شرعي بمعنى انه يأمر به كما أمر بالصلاه والزكاه والصوم والحج بالوالدين والصل الى اخره ولم ياتي امر به بالنوم ولم ياتي امر به بالاكل ولا بالشرب الى اخره المباحات فهنا هو في نفسه ليس واجبا ولا مندوبا وإذا كان كذلك انتفى عنه وصف العباده هو باعتبار ذاته ليس واجبا ولا مندوبا حينئذ انتفى عنه وصف العبادة وإذا انتفى عنه وصف العبادة إذا نوى انتبه هنا اذا باب النيات اوسع من باب الاعمال ولقد ينوي الشيء ولا يتمكن منه فيؤجر كانه عمله حينئذ نقول يؤجر على نيته فالثواب يكون منصبا على على النيه وأما هو فلا ينقلب وما شاع بعض السلف وفهمه بعض الاصليين أو بعض المعاصرين أن النوم المباح تنقلب عبادات لا كيف تنقلب عبادات هذا ابطال القاعدة التي هي ماذا العبادات توقيفيه لا تنقلب وانما ماذا نقول باعتبار نيته يثاب واما النوم فهو نوع منقسم يعني مباح وليس بواجب ولا مندوب واضح هذا إذا انتبه لهذا لان بعض الطلاب العلم يشكل عليه هذه المساله والا لو قال بأن بان المباحات تنقلب عبادات اذا كل مباح صار عباده اذا العبادات صارت مفتوحه سواء دل عليه النص أو لم يدل عليه النص كل معتادهه الناس والعاصره بالاشياء اللي باحه كل ما يفعله الناس فهو عبادات اذا نوى به القرب الى الله عز وجل هذا باطل ليس ليس بصواب قال هنا وما صوره الكعبي من كون ذلك ذريعة ووسيله فلا ننكره هذا نسلم به أنه صار مامورا به اما واجبا وإما واما مندوبا ولكن المنكر قصد الشارع اليه والاجماع ولاجماع المسلمين على أن الاباحه حكم شرعي وانه نقيض الواجب يعني ثم اجماع من المسلمين أن الاباحه حكم شرعي وأن الاباحه نقيض الواجب عكسه هذا يثاب على فعله ويعاقب على الترك وهذا لا ثواب ولا عقاب اذا نقيضها أم لا نقيضها اعتبر نقيضا له هذا محل وفاق وكونها وصل إلى غيره يعني المبحثره يتوصل به وسيله إلى غيره لا يغلب حكمها المقصود المنصوص عليه شرعا لا يغلب حكمها يعني الذي هو الاصل التابع لا يغلب الاصل التابع لا يغلب الاصل فحينئذ مباح صار مامورا لكنه تبع وعندنا ماذا عندنا مباح باعتبار الاصل اذا لا ناتي نقول ماذا المباح الذي هو تابع صار لاغيا للاصل فنعتبره فنقول كل مباح مامور به حينئذ نقول له انت وقفت مع التبع وتركت الاصل والاصل ماذا أن يكون مباحا لذاته يعني يستوي فيه الطرفان هذا كلام محرم من الزركشي في البحر المحيط قال في التحبين في بحث المباح دليل الاول وهو قول الائمه أنه غير مامور به الامر يستلزم ترجيح الفعل الامر يستلزم ترجيح الفعل والمباح فيه ترجيح ليس فيه فيه السواء وكذلك السواء طرفين يتساوي تاكل لا تاكل يستويان هذا الاصنفه حينئذ السواء طرفين يدل على أنه لا ترجيح واذا لم يكن ترجيح يعني يكون ماذا لن يكون مامورا به اذا المأمور فيه طلب طلب ماذا اما طلب تغليب الراجح الذي هو الفعل او تغليب الترك إما هذا واما ذاك لان الاقتضاء ان يكون طلب فعل وإما يكون طلب ترك اذا كل منهما يكون فيه طلب وإذا وجد الطلب سواء كان طلب ايجاد أو طلب ترك ففيه ترجيح أو ترجي لكن المأمور به ترجيح للفعل إما مع جواز الترك وإما مع عدم جواز الترك ترجيح للفعل مع عدم جواز الترك هذا الواجب ترجيح للفعل مع جواز الترك هذا المندوب والبحث في في المأمور قال الأمر يستلزم ترجيح الفعل ولا ترجيح في المباح وهذا معنى الدليل الأمر يستلزم الترجيح أي ترجيح ايجاد الفعل ولا ترجيح في المباح اما ان الامر يستلزم الترجيح فلان الأمر طلب وطلب يستلزم الترجيح ولا ترجيح في المباح لما مر من حده من انه خطاب تخيير وتسويه بين الفعل وتركه وذلك لا رجحان فيه اذا وغير مامور به الدليل ذكره الناظم لماذا هو غير مامور به لانه ليس فيه طلب لانه لو كان فيه طلب لكان فيه ترجيح والمباح ليس فيه ترجيح بل يثوي فيه الطرفان عيد نتاكد بأن المباح ليس مامورا به قال وذلك لا رجحان فيه وإذا ثبت أن الأمر يستلزم الترجيح ولا ترجيح في المباح لازم أن المباح غير مامور به فالمباح غير مامور به وينتظم شكل الدليل هكذا المباح لا ترجح فيه وكل ما لا ترجح فيه فهو غير مامور به المباح لا ترجح فيه وكل ما لا ترجح فيه فهو غير مامور به اذا المباح غير مامور به أو هكذا نقول المأمور يستلزم الترجيح المأمور يستلزم الترجيح وكل ما استلزم الترجيح فليس بمباح من فالمأمور ليس بمباح الصلاح هكذا قال الطوبي في على المختصر وقال الكعبي كل مباح ترك حرام وترك الحرام واجب ولا يتم الا باحد اضدادهم وما لا يتم الواجب إلا به فهو تقال الطوفي وتقرير حجته أن المباح ترك حرام مباح ترك هذا التعريف هذا بأن المباح ترك حرام في خلل يعني فرق بين مسالتين أن نقول المباح ترك حرام بعينه هذا خطا ليس بصواب وان نقول بعباره اخرى المباح يلزم ترك الحرام هذا صواب ام لا صوابا بمعنى ان ثم لازم ملزوم فرق بين ان تجعل الشيء لازما أو ملزوما وبين ان تجعله عينه اذا جعلته عينه فقد عرفت المباح بترك الحرام وليس الأمر كذلك لانه قد لا يترك به الحرام يعني اذا ماذا نسميه هذا يحتاج إلى الى خاص اذا فرق بين مسالتين خلل عند الكعب أنه جعل المباح هو عين ترك الحرام وليس الامر كذلك بل الصواب يقال التعبير الدقيق أن المباح يستلزم ترك الحرام وليس هو عينه قال أن المباح ترك حرام وهو أي ترك الحرام واجب فالمباح واجب أما أن المباح ترك حرام فلانه ما من مباح إلا والتلبس به يستلزم ترك محرم بل محرمات كشرب الماء واكل الطعام والتنزه في الاماكن بالمشي والحركه إذا اشتغل بمباح يشتغل به عن عن حرام ونحو ذلك يستلزم ترك الزنا وشرب الخامري وقطع الطريق وغير ذلك من من المحرمات واما أن ترك الحرام واجب فباتفاق ترك الحرام واجب املا هذا محل وفاق اذا كل ما أدى إلى ترك الحرام فهو فهو واجب هكذا قال قال وتاول الاجماع بالنظر الى ذات الفعل يعني الاجماع الذي ذكرناه سابقا ان ان المسلمين اجمعوا على أن الاباحه والمباح أن الاباح حكم شرعي وان المباح نقيض الواجب قال هذا مسلم به لكن باعتباري ذاته اذا لما اعترف بأن الاجماع وان ان الاجماع بقسميه النقيض وانه حكم شرعي انه باعتبار ذاته اذا بحثوا في مسألة اخرى وهي المباح اذا صار وسيله الى مامور به اذا افترق منها من هذه حيثيه قال وتاول الاجماع يعني الوارد عن المسلمين والاصوليين إلى بالنظر إلى ذات الفعل دون تعلق الامر به بسبب توقف ترك الحرام عليه جمعا بين بين الادله ما هي الادله هنا الاجماع والقاعده ما هي القاعده ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فجمع بينهما فقال الاجماع باعتبار ذاته والقاعده باعتبار ما صار وسيلة اليه فعندنا تعارض ولذلك ذهب بعضهم كما سيات انه قال اذا نلغي القاعده ما لا يتم الواجب الا به هو اجمل قاعدهها هذه في الجملة متفق عليها فهي باقيه على على اصلها لكن أراد أن يجمع الكعبي بين الاجماع على وجود حكم شرعي يسمى بالمباح وأن المباح نقيض الواجب سلم بذلك لكن قال هذا باعتبار ذاته يعني دون أن يكون وسيلة أو بقطع النظر عن كونه وسيله الى مامور به وأما هو يعني ماذا يعني المباح اذا صار وسيله إلى الى غيره لان عندنا دليلين وهو الاجماع والثاني ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وهذا الأكل والشرب والمشي والحركه صارت وسيلة الى ترك الحرام وترك الحرام واجب وما كان وسيله إلى ترك الحرام الذي واجب صار واجبا اذا افترقا عنده قال الطوفي اجيب بأن المباحه يلزم ترك الحرام هذا مسلم به وهو على ذلك كما في بعض كلامي أجيب بأن المباح تلزم ترك الحرام ويحصل به ترك الحرام لأن المباح هو ترك الحرام بعينه يعني فرق بين أن نجعل المباح بعينه ترك الحرام هذا خطا وبين أن نقول بأن المباح تلزم ترك ترك الحرام قال الطوفي ونحن ذكرنا هذا تقريرا لدعوانا والا في الكعبي قد كفان مؤنة ذلك بموافقته عليه يعني وافق بكونه يستلزم لانه فرق بين المباح لذاته وبين المباح اذا صار وسيله الى مامول به قال قد كفانا مؤنه ذلك بموافقته عليه حيث قال في تقرير حجته ما من مباح إلا والتلبس به يستلزم ترك حرام اين إذا صح هذا التعبير عنه فيما حكاه الطوفي القول بانه يزعم بأن المباح هو عين ترك الحرام في نظر نسبته الى الكعبي في نظر لان ثم فرقا بين بين التعبيرين واضح هذا فالقول بأنه يعتقد أو يرى أن المباح هو عين ترك الحرام مع هذا التعبير يتناقضان عين اذا نسلم بانه قد عبر بالثاني قال وحينئذ نقول ترك الحرام لازم لفعل المباح ولا يلزم من كون اللازم واجبا لذاته ان يكون الملزوم وكذلك فرق بين اللازم والملزوم فإن قال كعبي أنا لا ادعي وجوب المباح لذاته بل لغيره وهو استلزامه الواجب وكون لا ينفك عنه ولا يتم الا به فيصير من باب ما لا يتم الواجب إلا به وهو واجب قلنا رجع ذلك الخلاف إلى اللفظ ونحن نوافق فيه على ذلك بأن المباح إذا صار وسيله الى واجب صرحني ماذا صار واجبا قلنا رجع الخلاف لفظيا لأن لا ننازعك في وجوبه بهذا التفسير فانت تقول المباح واجب لغيره واجب لغيره لا ذاته لو قيل بان المباح بذاته صار صار واجبا حينئذ جعل الحكمين حكما واحدا وهذا هذا باطل قال فانت تقول المباح واجب لغيره ونحن نقول ليس واجبا لذاته صحيح هو يقول واجب لغيره ونحن نقول ليس واجبا لذاته كلا يقول واجب لغيره قال هو واجب لذاته وقلنا ليس واجبا لذاته ها لكن هو يقول واجب لغيره ونحن نقول ليس واجبا لذاته اذا هذا في مساله ونحن في في مساله اخرى ولا تنافي بينه لا تنافي بين أن يزعم ان ان يقول هو المباح واجب للغير ونحن نقول ليس واجبا لي لذاته فلا تنافي بينهما الملزم الكعب في اطلاقه بأن المباح واجب أو ما عبر عنه في حكاية مذهبه الملزم أيضا بوجوب المحرم هنا ياتي إشكال عنده ولذلك قلت مذهبه الصواب لكن في الجمله لو إن شغل عن تركي قال كل ما شغل عن محرم فهو واجب فهون طب لو إن شغل عن محرم ترك محرم من هل يصير المحرم هذا واجبا هذا محل اشكال الزم بذلك الزم الزم بذلك قال والزم الكعب بوجوب المحرم إذا ترك به محرم قلت بانه ينشغل عن الزنا بانشغاله بالسباحه مثلا صارت واجبه لكن لو انشغل عن الزنا بشرب الخمر هل صار شرب الخمر واجبا هذا محل اشكاله قال والزم الكعبي بوجوب المحرم إذا ترك به محرم وتحريم الواجب إذا ترك به به واجب تحريم الواجب إذا ترك به واجب إذا اشتغل بواجب عن واجب ترك الواجب محرم حينئذ صار ماذا صار هذا الواجب محرما صحيح ترك الواجب محرما فانشغل عن عن الواجب فتركه فوقع في محرم بماذا بانشغاله بواجب صار هذا الواجب محرما عكس السابق اذا وجوب المحرم تحريم الواجب تحريم الواجب تقريره انه ان لزم ان يكون المباح مامورا به واجبا لأنه يترك به الحرام لزم ذلك في بقيه الاحكام يعني هو تكلم عما دعى عن المباح فقط والزموه بماذا ببقيه الاحكام ببقيه الاحكام لأن كل واحد منها يترك به الحرام فيكون الواجب كالمكتوبه مثلا اذ يترك بها الزنا واجبا والمندوب كالسواك اذ يترك به شرب الخمر صار ماذا صار واجبا والحرام كشرب الخمر مثلا اذ يترك به اللواط وسائل المحرمات واجبا وهو باطل يعني انقلبت الاحكام صارت كل ماذا صارت كلها واجبه فالمباح صار واجبا والواجب صار واجبا باعتبار اخر وهو سلم بذلك المحرم صار واجبا المندوب صار واجبا المكروب صار واجبا صار اذن قال صار الحكم ماذا؟ صار واحدا وهو الوجوب قال وهو باطل اذ يلزم ان يكون المندوب والحرام واجبا ويكون الواجب واجبا مرتين صحيح صار الواجب واجبا مرتين من جهه وجوبه في نفسه ومن جهه ترك الحرام به هكذا قال الطوفي ثم قال واعلم أن هذا قد التزمه الكعب ان الحرام ان الواجب يصير حراما وان المندوب يصير واجبا وان الواجب يصير واجبا باعتبار التزم بذلك وعلم أن هذا قد التزمه الكعبي وإذا تحقق أن النزاع في المسألة لفظي بما ذكرنا فليس التزام ذلك محالا ولا بعيدا يعني إذا كانت المسألة مبنية على الخلاف اللفظي الذي لا ينبني عليه ثمره فالتزامه ليس ببعيد لماذا لانه يقول في كل مساله الزامناه بكونه جعله ويقول الجهه منفكه فالواجب باعتبار هو واجب باعتبار اخر وماذا هو محرم فالذي يترك صلاه الجماعه وهي واجبه عندهم وينشغل بقراءه القرآن ياثم ها ياثم قطعا ياثم اذا هو باعتبار ذاته عباده باعتبار كوني قد ترك به واجب وصار صار, صار ما اذا الجهه منفكه وقيس عليه فكل ما مر باعتراض عليه قال نعم نسلم به قد يكون الواجب حراما وقد يكون الواجب واجبا وقد يكون المندوب واجبا لكن باعتبارين باعتبار ذاته وباعتبار شيئين شيء اخر فالتزم ذلك وللطوفقال كذلك لا ليس ببعيد لان جهه المنفك هذه عندهم واسعه يعني يدخل تحتها ما لا حصر من من المسائل قال فليس التزام ذلك محالا عل لا باس ليس محالا ولا بعيدا بناء على أنه من ذوات الجهتين هكذا ذوات الجهتين فيكون واجبا باعتبار ويكون محرما لانه قد ترك به واجبا فهو واجب باعتبار ذاته وهو محرم كذلك لكونه قد صار وسيلة الى ترك واجب صحيح نعم صحيح نعم فهو واجب باعتبار ذاته ولكنه صار ماذا صار وسيلة الى ترك واجب اخر واجب مضيق واجب مضيق فاشتغل بهذا عن ذاك حين ترك الواجب المضيق الأول هذا محرم تلبس بواجب آخر ليس وقته وحين يريد هذا ماذا اشتغل بواجب فضيع واجبا اشتغل بواجب وضيع ضيع واجبا حين هذا يعتبر قد فوت واجبا بواجبين حين اذا صارت الجهه مفكه باعتبار ذاته هو واجبا باعتبار كونه صار وسيله الى ترك واجب اينين صار محرمه فالجهه منفكه الجهه منفكه ولذلك نص الفقهاء على انه لو انشغل عن صلاه الجماعه بقراءه القران ياثم ياثم قالوا لانه قد ترك واجب مع كون قراءه القران اقل احواله ماذا الندب لا تكون واجبا لان من حيث التعبد وانها عباده اقل احوالها الندب اذا انشغل عن هذا بذاك فصار المندوب الذي عباده صار محرما قال بناء على أنه انهم الذوات الجهتين فيكون الواجب واجبا مرتين من جهتين والسواك مندوبا واجبا من جهتين وكذلك الحرام أو المكروه واجبا من جهتين فاجاب لا مانع من اتصاف الفعل بهما كالصلاه في الغصب كما قالوا بالصلاه وهي واجب او محرم جهه منفقه صحيح قالوا الصلاه في الدار المقصوبه هذه عند الجمهور انها صحيحه بمعنى انه قد قد اثم لكون تلبس بمحرم شغله أو اشغل مكانا لم يؤذن له من جهتي مالكه وكذلك وجبت عليه الصلاه فهي واجبه محرمه محرم باعتبار اشغال محل لم يؤذن له به من جهه مالكه وهو واجب عليه من جهه اقامه الصلاه وكذلك ولكن عند الحنابلة لا تصح الصلاه او لا لا تصح بالي باطنه قال ولنا في التحبير ولنا منع على اصل وذكر العامدي أن قوله غايه الغوص والاشكال يعني استشكل قول الكعب انه في غاية الاشكال غايه الاشكال ليس بغايه الاشكال ليس الإشكال لا مخلص الا بمنع وجوب ما لا يتم الواجب الا به هذا غريب الامدي هذا يعتبر عمده في في في اصول الفقه لكنه بشر ولذلك يقول العلماء ليس ليس بالمعصومين يعني قد ياتي هذه غريبه يعني صغار طلاب العلم قد لا يقول ليس بيشكا قول الكعبي ليس فيه ذاك الاشكال الكبير لأنه صرح بأن المباح يستلزم ترك المحرم وصرح بأن الحكم المنصب ليس على جهه واحده انما هو على جهتين اذا لبس به لا اشكال فيه ولسلم به لكن قال بانه لا لن نخلص من قوله الا بمنع قاعده هذا باطل وجنح ايضا الى هذا ابن برهان قال ابن عراقي ومن العجب ما حكاه عنه امام الحرمين ابن برهان الامدي منكار من المباح في الشريعه وانه لا وجود له اصلا وهو خلاف الاجماع وقلنا انه لا لم ينكره بالاعتبار السابق قال ابن عراقي من شرحه بعد ذلك لما نفى المصنف انه مامور به قيد ذلك بقوله من حيث هو من حيث هو قلنا غير مامور به من حيث هو يعني باعتبار ذاته مفهومه ان تاج الدين السبكي يرى انه مامور به لا من حيث الذات اذا وافق الكعبي وافق الكعبي اذا لا خلاف لماذا يشن عليه ما دام انه وافق غير مامور به من حيث الذات حيث ذاته قال لما غنف المصنف له مامور به قيد ذلك بقوله من حيث هو اي بالنظر إلى, إلى ذاته أما بالنظر إلى غيره وهو انه يحصل به ترك الحرام كما يحصل بغيره فهو مامور به أو بغيره فمن الواجب المخير ولذلك قال إن الخلاف في ذلك لفظي يعني يشنعون عليه ثم يوافقون بعد بعد ذلك قال الطوفي وكذلك ما الزاموه من ان الاجماع على أن احكام الشرع خمسة وعلى قولك ان المباح واجب تكون اربعه هو يقول ماذا انه باعتبار ذاتي مباح لا ينفي اذا لم ينفي أو لم يمكن اجماع المسلمين على أن احكام الشرعيه خمسة انما قال هو باعتبارين وباعتبارين قال هنا وكذلك ما الزاموه من أن الاجماع على أن احكام الشرع خمسه وعلى قولك ان المباح واجب تكون أربعة فان ذلك لا يلزمهم ذلك لا لا يلزمهم لانه حمل الاجماع على ذوات الاحكام من جهه تحققها في انفسها لا باعتبار ذاتها فهو يقول الاجماع قائم ومدلوله أن المباح قائم باعتبار ذاته من حيث هو كما قال صاحب الجمع لكن باعتبار كوني وسيله لغير من الاحكام اربعه بل قد يصل الى واحد وهو وهو الوجوب. اما من جهه ان التلبس بها يستلزم ترك الحرام الذي هو واجب فهي اربعه فهي أربعة بل هي حكم واحد وهو الواجب ما هو ماذا باعتبار غيره باعتبار كونه وسيلة إلى الى غيره وبالجملة فهو يلاحظ الجهتين يعني كعبي يلاحظ الجهتين فيصح قوله هكذا قال الطوفي في شرح المختصر البلبل قال فيصح قوله ويصير النزاع لفظيا كما قررناه اذا غير مامور به الا طلب من حيث هو وافق الكعبي في ذلك من حيث غيره وسيله الى غيره صار ماذا صار مامورا به لا يخالف الكعبي ولا غيره في هذه المساله ثم قال الناظم رحم الله تعالى وان هذا الوصف حكم شرعي وان هذا المشار اليه ماذا المباح ولذلك قال الوصف بينه لأن الاحكام الشرعيه اوصافا حكم شرعيه اوصاف صحيح ما نقول بأن صفه فعل المكلف كذا صفه فعل المكلف الوجوب صفه فعل المكلف الاباحه وهكذا قال وان هذا الوصف حكم شرعي يعني والمرتضى عند الملا أن هذا الوصف الذي هو المباح حكم شرعي يعني ثبت بماذا ثبت بالشرع يقابله ماذا عقلي يقابله عقلي ولذلك الاباحه عند الاصوليين على نوعين اباحه شرعيه واباحه عقليه اباحه شرعيه واباحه عقليه يعني مصدرها العقل مصدرها الشرع والمراد هنا ما كان مصدره الشرع هي صارت اباحه شرعيه قال وان هذا الوصف حكم شرعي على معنى أن الشرع ورد بها هذا المراد بكونه بكونها حكما شرعيا بمعنى ان الشرع قد ورد بها شرع على جهه الخصوص واما على جهه العموم يعني لا يلزم ان الشرع ياتي قل اكل مباح الكلام كذا مباح لابد لنص عليه قل لا ما يدل على الوجوب بطريقين اما دليل خاص واما دليل دليل عام صحيح دليل خاص ينص عليه الشارع ثم يعطي قاعده عامه قاعده قاعده عامه وعاشرهن بالمعروف واجب اولى العشره بالمعروف واجب اولى واجبه لكن ما هو هذا المعروف هذا رده الى الى العرف اذا اعطاك قاعده ثانيا ما لا يتم الواجب الا به فهو هذه قاعده عامه الوسائل احكام المقاصد قاعده عامه اذا قد نستخلص الوجوب من هاتين القاعدتين فيكون دليل الوجوب ماذا قاعده عام فهو دليل عام وقد تاتي الى دليل شرعي تضمن امرا معينا فيكون حينئذ ماذا دليلا خاصا اذا قاعده هنا أن الاحكام الشرعيه الخامسه قد تثبت بدليل خاص وقد تثبت بدليل عام جميع القواعد الأصولية والقواعد الفقهيه إذا ثبت بها حكم شرعي سواء كان واجبا أو محرما فهو ماذا فهو دليل عام حينئذ نقول هذا دليل عام ولا يستشكل بعض طلاب العلم أن ان الواجب ما الدليل على كذا لا يستلزم أنه لابد ان تاتي ايه او حديث لان هذه القواعد الاصل فيها انها ثبتت بالكتاب والسنة هذا الأصل فيها اما دليل الكتاب والسنه واجماع فإذا ثبتت القاعده ما لا يتم الواجب إلا به فواجب واجب ونثبت ان هذا واجب حينئذ هل اعتمادنا غير الشرع لا وإنما نعتمد على ما سندت اليه هذه القاعده لأن هذا القاعدة مجموع ادله كما مر معنا في فرايد اذا وان هذا الوصف حكم شرعي بمعنى ماذا أن الشرع ورد بها اما على جهة الخصوص وإما على جهه العموم اذ هي التخيير بين الفعل والترك المتوقف وجوده كغيره من الحكم على الشرع كما تقدم متوقف وجوده يعني وجود التخيير كغيره الذي خير من الشرع خير بين الفعلين سوى بين الطرفين لانه اما ان يطلب وإما أن يخير كما مر في حد الحكم الشرعي قلنا خطاب الله المتعلق بفعل المكلف قال بالاقتضاء أو الوضع أو التخير بالاقتضاء أو التخير دخلت الاحكام الخمسة اقتضاء اذا ترجيح اما ترجيح فعل وإما ترجيح ترك وكل منهم على وجه الجسم او لا اربع احكام باقي ماذا التخير اذا خطاب الله اذا فيه تخير ما الذي دل على التخير هو الشرع اما على جهة الخصوص وإما على جهتي العموم اذا هو متوقف على على الشرع فدل على ان دل ذلك على أن الاباحه حكم شرعي وقال بعض المعتزله لا ليست حكم شرعي اذ هي انتفاء الحرج عن الفعل والترك والانفاء هذا معلوم قبل الشرع والذي قبل الشرع هو ماذا العقل عندهم ومر معنا ان الاصله إن, ان تصور خلو زمن عن وحي فالاصل فيه ماذا ماذا معنى السنه والجماعه التوقف نتوقف لان عندنا حكم الله هو الذي يكون حاكما اين الحكم الا لله قبل الشر بعد سنعتقد هذا يعني لو سلمنا بان ثم زمن ليس فيه ليس فيه رسول لم يبعث الله عز وجل حينئذ نحكم بماذا ليس عندنا حكم لابد ان نحكم بالشرع وليس ثم شرع اذا نتوقف هذا الاصل فيه لكن على بدل المعتزله وحكمه المعتزله العقل كما مر معنا اذا قالت المعتزله لا ليست الاباحه حكما شرعيا وفسروا ذلك أو تلك الاباحه ب انتفاء الحرج عن الفعل والترك انتفاء الحرج والذي دل على انتفاء الحرج وعدم الحرج هو ماذا هو العقل ومراد انتفاء الحرج انتفاء الاثم عليس فيه الح... الحرج المراد به الاثم يتحرج يعني يتاثم وانتفاء الحرج المراد هو عدم الحرج هو هو الاثم قال وهو ثابت قبل ورود الشرع مستمر بعده هذا عند المعتزله فان انتفاء الحرج لا يتوقف على الشرع لانه يحصل بالسكوت بخلاف التخير تخير تفعيل خيرك إذا لابد مما بد من مخير والمخير هو الشرع هنا اما السكوت هذا السكوت عدم وليس بتخير إذا فرق بين السكوت عن عن الحكم وبين التخير بين بين الامرين قال فان انتفاء الحرج لا يتوقف على على الشرعي لانه يحصل بالسكوت بخلاف التخير قال في التحبيب والاباحه شرعيه ان اريد بها خطاب شرعي والا عقليه او ما يسمى بالبراعه الاصليه او باستصحاب العدم وخالف بعض المعتزله فقالوا المباح من انتفى الحرج في فعله وتركه وذلك ثابت قبل الشرع وبعده ونحن ننكر أن ذلك اباحه شرعيه بل الاباحه خطاب الشرع بذلك فافترقا اذا انتفاء الحرج هو معنى البراءه الاصليه هو معنى الاباحه العقلية وعليه حينئذ ما المراد بالإباحة ان اردتم بالاباحه الذي والتخيير فهي حكم شرعي وليس هذا المراد المعتزله فسروا الاباحه بماذا بانتفاء الحرج هذه عندنا مسلمة لكنها ماذا لكنها براءه عقليه وليست هي الحكم الشرعي فافترقوا ولذلك قيل الاباحه العقلية هذه غير منسوبه لي للشرع واللباح العقليه البارات الأصلية وهي الحكم قبل ورود الشرعي ورفعها لا يكون نسخ هذا الفوارق بين بين الامر هذا مصدره الشرع وهذا ليس مصدره الشرع حينئذ كان الخمر مباحا في اول امر يعني وقت نزول الوحي ثم حرم الرفع الاباحه التي كان يعتقدها المشركون انذاك او من اسلم وكانوا على الاصل هل ال... هل رفع الاباحه تلك يسمى نسخا جواب له والا صارت الشريعة كلها ناسخه صارت الشريعه كلها ناسخه لماذا لان الاباحه اباحه الخمر لم تثبت بطريق الشرع وإنما ثبتت بماذا بطريق العقلي الذي هو انتفاء الحرج ابتداء حينئذ رفعه لا يسمى نسخا بخلاف ماذا بخلاف ما اذا ثبت التغيير من جهه الشرع فاذا رفع بعد ذلك يسمى يسمى نسخا فرق بين أمرين واللباح العقلية غير منسوبه للشرع وهي البراءه الأصلية وهي الحكم قبل ورود الشرع ورفعها لا يكون نسخا وتحريم الربا مثلا لم يكن ناسخا لاباحته في اول الإسلام لأن اباحته كانت عقلية لا, لا شرعيه بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن بعض الأشياء في اول الامر باب التدرج في ننزل الوحي حينئذ ما سكت عنه وكان يتعاطاه المسلمون فجاء الشرع بتحريم ذلك في بعض المسائل هل يسمى نسخا لا لأن الاباحه في عصرها لم تكن من جهه من جهه الشرع قال البرما يختلف في أن الاباحه حكم شرعي أو لا فقال بعض المعتزله بالثاني ليست حكما شرعيا لتفسيره بنفي الحرج والخلاف إذا لفظي يعني لو فسروا المباح بالتخيير وقالوا حكم عقلي لحصل الخلاف الحقيقي المعنوي لكن لما فسروا الاباحه بمعنى غير الاباحه التي حكمنا بكون شرعيه اختلفنا واضح حينئذ لما فسروا الاباحه بنفي الحرج قلنا هذه اباحه عقلية وهذه ليست حكم شرعية ونحن نسلم بهذا والبحث في ماذا في الاباحه بمعنى التخيير بمعنى, بمعنى التخيل هذه شرعية وليست هي عقلية ولذلك قال اختلف في أن الاباحه حكم شرعي او فقال بعض المعتزله بالثاني يعني ليست حكم شرعيا لتفسيره بنفي الحرج يعني فسروا الاباحه به بنفي الحرم والخلاف اذا لفظي قال اصفهان والحق ان النزاع فيه لفظي فإن أريد بالاباحه عدم الحرج عن الفعل فليس حكما شرعيا لانه قبل الشرع متحقق ولا حكم قبله يعني قبل الشرع وإن أريد بناء على مذهبه وإن أريد بها الخطاب الوارد من الشرع بانفاء الحرج من الطرفين فهي من احكام الشرعيه ما جاء به الشرع ونطق به الكتاب والسنه في التخير فهو حكم شرعي وما لم يريد فالاصر فيه أنه اباحه عقلية هذا باعتباري اول الشرع اما بعد ذلك لا ليس عندنا اباحه عقلية بهذا بهذا الاعتبار قال في التهبين وتسمى شرعيه بمعنى التقريم يعني قد ياتي بمعنى ناقله كل يسول الصلاح عنده اصوليين قال ابن مفلح تسمى شرعيه بمعنى التقريم ولباح بمعنى الاذن شرعية إلا ان نقول العقل يبيح والعقل لا يبيح وقال الموفق في الروض لما قسم الافعال وقسم لم يتعرض الشرع له بدليل من أدلة السمع فيحتمل أن يقال قد دل السمع على أن ما لم يريد فيه طلب فعل ولا ترك فالمكلف فيه مخي ويحتمل ان يقال لا حكم له والثاني باطل ثاني باطل لماذا لانه لا يوجد شيء في الشرع بعد نزول الوحي الا وله لو حكم شرعي حينئذ ما سكت عنه الشارع فالاصر انه عفوا بمعنى ماذا أنه لا يحتاج لان يقاس ولذلك قال ابن حزم قاعدة جيدة ان ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما لم, مما لم يرد فيه حكم شرعي لكننا علمنا انه قد وقع وحصن او ان الاصل كذلك في احوال الناس والعصر فيه عدم قياس على غيره بخلاف صنع جماهير الفقهاء يبحثون الى ادنى نظير فيقاس عليه هل هو واجب هل هو محرم هل هو مندوب قلنا الاصل ماذا الاصل أنه مقرر على حاله لم يأمر به ولم ينهى عنه فهو فهو مباح كل ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذلك لم ينقل عنه عنه عليه الصلاه والسلام. لا ايجاب لا طلب لا بإيجاد الفعل ولا طلب بالترك فالاصل فيه الباح صنيع الفقهاء لا يخالف ذلك ينظرون في كل شيء مسكوت عنه بالشرع يبحثون عن عله ثم فرع وقياس إلى غيره فيلحق به ولذلك كثرت القياسات وقالوا الشريعه لا تفي بماذا بسائل الحوادث حوادث كثيره والنصوص قليلة وهذا باطل ليس بصواب فبل نقول الاصر وما سكت عنه الشارع فهو عاف بمعنى انه مباح فحكمه الشرعي انه, أنه مباح لا نقول انه مسكوت عنه بمعنى ماذا بمعنى أنه لا حكم له أو لا من يعلم له لا. هذا باطل ليس بصواب فالتقسيم الذي ذكره هنا إن اراد به انه يجوز فيه الوجهان نقول لا يسلم وإن أريد به أنه من حيث الدلاله العقلية كذلك قد يقال بان التقسيم عقلي لكن باعتبار الشرع دل على أنه لا يوجد حادث أو حادثة إلا لله عز وجل فيها حكم مقسم وقسم لم يتعرض الشرع له بدليل من أدلة السمع فيحتمل أن يقال قد دل السمع على أن ما لم يرد فيه طلب فعل ولا ترك فالمكلف فيه مخيم بل هذا نقطع به هذا هو الصواب لا نقول يحتمل ويحتمل ان يقال لا حكم له كيف لا حكم له واذا لم يكن له حكم حينئذ خرج عن حكم اللاعاجز هذا باطل قال في البحر الليباحه حكم الشرعي خلافا لبعض المعتزله والخلاف لفظي يلتفت إلى تفسير المباح خلاف لفظي يلتفت يعني مبناه على تفسير المباح ان عرفه بنفي الحرج وهو الصلاح الاقدمي فنفي الحرج ثابت قبل الشرع فلا يكون من الشرع ومن فسره بالاعلام بنفي الحرج فالاعلام به ان يعلم من الشرع فيكون شرعيا بمعنى ان الزركشي هنا يرى أن ان التغيير وانتفاء الحرج متقاربان فما جاء التعبير بكونه انتفاء الحرج ان كان من جهه العقلي هذا باطل بمعنى انه ماذا صار حكم عقليا وان كان المرض به الاعلام من جهه الشرع بانتفاء الحرج يعني سواء في الطرفان فهذا حكم حكم شرعي اذا وان هذا لو حكم شرعي وهذا محل وفاق حينئذ مبحث الاصولي مبحث المعتزله او اعتراضهم هذا باعتباري معنا آخر ثم قال رحمه الله تعالى وان نسخ واجب يستدعي بقاء جوازه اي ينتفي الحرج وقيل في المباح والندب درج وان نسخه يعني والمرتضى وكله على على ما سبق والمرتضى عند الملا أن المباح والمرتضى عند الملا ان المباح غير مامور به والمرتضى عند الملا أن هذا الوصف حكم شرعي والمرتضى عند الملا أن نسخه واجب من السنه يعني كله مما ارتضاه جمهور الاصوليين في في ذلك وان نسخه واجب من السنه قال في البحر مقدمه حقائق الاحكام الخمسة من حيث تمامها متباينه يعني كل حكم شرعي له حقيقة هذا الحقيقة مختصة بمعنى كاملة كامله في ذاتها واذا كانت كامله في ذاتها فهي مباينه لغيرها صحيح كما تقول هذا زيد وهذا عمرو هذا كامل في سنيته وهذا كامل في انسانيته حينئذ هذا منفصل عن ذاك هذا منفصل عن عن ذاك حقائق الاحكام الخمسه من حيث تمامها يعني من حيث كمالها متباينة فلا يجتمع شيء منها مع الاخر لا يجتمع شيء منها مع الاخر فلا نقول الواجب يدخل تحت الجائز ولا الجائز يدخل تحت الواجب الى اخر ما يذكره اهل الاصره انما نقول الواجب له حقيقته كاملة والمباح له حقيقته كامله واذا كان كذلك فالعلاقه بينهما ماذا التباين العلاقه بينهما التباين وهو واضح من حدودها يعني هذا يدل عليه ما دليله الدليل هو ماذا الحد اذا عرفت الواجب قطعا انه ماذا يشتمل على جنس وفصل هو مغاير لحقيقه النجم وهو مغاير لحقيقه المباح وهكذا قيس علي قال وهو واضح من من حدودها وقال من لم يتحقق تباين الحقائق يعني من لم يلتفت الى الحقائق ويجعل حقيقة الواجب مباينة لحقيقه المباح من لم يلتفت الى هذا حينئذ أراد أن يدخل بعض الاحكام تحت بعض اراد أن يدخل, تحت أن يدخل بعض الاحكام تحت بعض كما مر معنا في قولي أن المباح جنس الواجب أولى لماذا تجعل جنس الواجب لانه عرف المباح بمعنى هو أعم من الواجب فأدخل الواجب كفرض تحت المباح لكن في الاصل ماذا المباح المراد به بالمعنى الاخص فلماذا تعمم المعنى من أجل ان يكون عاما من من الواجب هذا فيه نظم لي نظم الصواب ان كل حكم شرعي له حقيقته الخاصه به فإذا كان كذلك فهو متميز منفصل عن سائل الاحكام من لم يجعل بينها تباين باعتبار حقائقها حينئذ ادخل بعض تحت بعض ولذلك قال وقال من لم يتحقق تباين الحقائق يعني لم تكن عنده واضحه بين إن ايجاب الشيء يقتضي جوازه ان ايجاب الشيء يقتضي جوازه والجواز مرادف للمباح بالمعنى الاخص ونقله من القشيري عن الفقهاء ومعظم الاصوليين قال وانكر القاضي اطلاق هذا وقال لا معنى للجواز بعد ثبوت الوجوب الجواز يقتضي ماذا التخيير واذا قلنا واجب انتبه التخيير كيف يكون هذا داخلا تحت تحت الاخر نقيضان الواجب يمنع التخيير والجواز يقتضي ماذا تخيير لم يكن جائزا إلا لكونه خيرا لم يكن مباحا الا لكونه خيرا بين الفعل ووتر فكيف يكون دالا عليه هذا باعتبار الاخص باعتبار العمل شكه أنه, أنه داخله لانه اذا قيل الجواز المراد به الاذن فقد اذن بفعل الواجب وقد أذن بفعل المندوب وقد اذن بفعل المكروه وقد اذن بفعل المباح بالمعنى الاخص اذا هو اعم لكن هل هذا هو البحث هنا في في هذه المسائل هو محل النظر قال وانكر القاضي اطلاق هذا وقال لا معنى للجواز بعد ثبوت الوجوب إذا ثبت انه واجب ارتفع الجواز لانه إذا ثبت انه واجب معناه منعك من من الترك والجواز يقتضي ماذا جواز الترك اذا هذا يمنع من الترك وهذا يجيز لك الترك صرا متناقضين صرا متناقضين لا معنى للجواز بعد ثبوت الوجوب اذ لا يحسن تسمية الوجو... الوجوب جوازا يتناقضان وتسميه الواجب جائزا كذلك يعني لا جاز نسمي الواجب جائزا لكن على طريقه الكعب يجوز باعتبار انفكاك الجهات هو جائز باعتباري ماذا الاذن واما كونه واجبا هذه المساله قال وتسميه الواجب جائزا قال والاحكام مضبوطه هذا لا اصن بحدودها المتميزة التي تميز بعضها عن بعض وكل واحد منها يعرف بمعناه الاخص وأما اراده تعريف عام ثم ادخال بعضه تحت بعض هذا مناف للحكمه من تقسيم هذه الاحكام الصرعية التكليفيه إلى المذكور ثم قال من قشير ولا يتحقق خلاف في هذه المسألة يعني ليس ثم خلاف جوهري لان من ادخل بعضها تحت بعض عندما اراد معنا هو اعم معنى هو أعم. فيطلق الأعم ويريد به الاخص ويجعل الاخص داخلا تحت الاعم ولا يتحقق خلاف في هذه المسألة لأن احد لا يقول حقيقة الجائز او المباح حقيقة الواجب هذا لا وجود له حقيقة المباح هو حقيقة الواجب وغرض الخصم أن ما لا يلام أن ما يلام على تركه ويقتضي اللزومه أن يكون فيه تحريض على فعله ومن ضرورة ما يحرض على فعله أن يجوز لك الاقدام عليه يعني إذا اوجبه معناه جوز الاقدام وهذا معنى ماذا هذا معناه الجواز هذا معنى الجواز انه اذا اذن لك فقد جوزه ثم اذا اوجب هذا داخل تحت الجواز يعني لا ينافيه الجواز بالمعنى العام يجوز لك الاقدام بقطع النظر عن ماذا انه يمنعك من المقابل فثم فصلان كما سياتين الواجب يجوز لك الاقدام بقطع النظر عن كونه لا يجيز لك الترك اذا اشتركا في كل منهما جواز الاقدام فكل واجب حينئذ نكون جائزا بهذا الاعتبار كل واجب يكون جائزا به بهذا الاعتبار قال وهذا مما لا ينكره أحد هذا لا يمكن أن الواجب فيه معنى الجواز والا ما, ما جهز ان يقدم عليه لو صار محرما لمنع من الاقدام وهنا ماذا اذن لك في في الاقدام فدل ذلك على أنه جائز لكن يفترق الواجب عن الجائز هنا بماذا بكونه يمنع من الترك والجواز لا يمنع من من الترك وينشترك فيه في الاقدام وهذا مما لا يمكن أحد غير أن غرض الموجب الالزام يعني ثم فرق بينهما والباقي يقع ضمنا ولكن على هذا ينبغي للخصم أن يقول يدل على الندب والجواز كذلك يعني الواجب دل على على الندب لان الندب كما هو مشهور عند بعض الاصيوب الى انكره بعضهم الندب الواجب ندب وزيادة ندب وزياده لانه مشتركان في ماذا ما حقيقه الواجب اذيب على فعله وعوقب على تركه الندب ما أثيب على فاشتراكا اذا ثم ماذا ثم اشتراكم فالندب طلب طلب ايجاد والواجب طلبه طلب ايجاد يثاب كل منهم على على الفعل إلا أن الفرق بينهما أن الندب يجوز لك الترك والواجب لا يجوز لك تركه فعين صار الندب ماذا صار الواجب ندبا وزياده والمحكي قصر الخلاف على على الجواز يعني الذي يذكره اهل الأصول انما يذكرون مساله واحده وهي ما يتعلق بالواجب والجائز واما كون الواجب هو ندب وزياده لا يتعرضون لي لذلك اذا عرفت هذا فلو ثبت الوجوب في شيء ثم نُسخ الوجوب هل يبقى الجواز أملا اذا كان اذا كان الواجب فيه معنى الجائز وهو الاذن في الاقدام اذا صار ماذا صار الجائز عم من الواجب والواجب داخلا تحته إذا اذا نسخ الوجوب هل يرجع إلى الجواز ام لا هذه مسألة خلافيه بين اهل الاصول إذا قال اذا عرفت هذا فلو ثبت الوجوب في شيء ثم نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز ام لا فيه مذاهب المصنفون ذهب إلى أنه ماذا يبقى الجواز وان نسخه واجب نسخ الواجب يستدعي يطلب بقاء جوازه يعني بقاءه جوازه مفعول به ثم فسر الجواز بماذا انتفاء الحرج وقيل في المباح والندب كم قول هذه كم قول ذكر في المساله ثلاثه اقوال ما القول الاول انتفاء الحرج ذكر لا المساله النسخ الواجب فيه مذاهب نسخ الوجوب فيه مذاهب اذا ثبت الوجوب في شيء ثم نسخ فهل يبقى الجواز املا في كم مذهب طيب ماذا ذكر قالوا ان نسخ واجب من السدع بقي جوازه اي انتفى الحرام وقيل في المباح وقيل الندب كم مذهب 3 في ماذا ثلاث مذاهب في النسخ ها, ها يعني كم, مذا... كم في النظم كم مذهب ذكر 2 3 ه انايا لكم واجب <تصفيق> <تصفيق> الى الدرس القادم ان شاء الله تعالى هذا مهم تعرف كم مذهب ذكر <تصفيق> في النظري <تصفيق> والله وعلى صلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين